يرغوا في الجهاد يقول لا تضعفوا في طلب أعدائكم لا تضعفوا في طلب أعدائكم ودردهم والميل منهم ليه آه انتم منتجين عنهم انتم تتعلموا هم ليتعلموا زمنتم تتعلموا لكن انتم تزيد, تزيد عليهم انتم تطلقوا من الله وهم ليكونوا وترجون من الله وهم لا يرجون وتدعون الله وهم لا يدعون وتسألون الله وهم لا يسألون تطلبون عنده الأجر وهم لا أجر لهم بل لهم أخاه أنت لكم نزيدة ولكم نزيد فضل عليك إن تكونوا سألمون كنت تسألون فإنهم يألمون كما سألمون. لكن وترجون من الله ما لا يرجون فكان الله عليما حسين بسم الله على حسب الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اخبر بهذه الى يوم الدين اما بعد ان رب العزة تبارك وتعالى إن انزل اليك الكتاب الحق فاحكموا بين الناس بما اراى الله ولا تكونوا من الخائنين خصيما واستغفروا الله ان الله هو الغفور الرحيم لقد تحدثت الآيات السابقة عن امر <تصفيق> الجهاد وما يجب على المسلمين ان يقوموا به فعلا الواجب عليهم ان يأخذوا حجرهم وان يأخذوا حجرهم واسلحتهم وان يستعدوا للموقف باستمرار وان لا يتجيبوا للمناسقين المثبتين المعوقين الذين يمنعون الناس من الجهاد الذين يسيرون الشبه. الباطرة. يطيل يذهب الناس الى الجهاد وتحدثت عن اختلاف المسلمين في امر المنافقين وعنهم فئتان فئة تكون نقتل المنافقين لأيهم <تصفيق> يخدعوننا ويتجبون علينا فئة اخرى تقول. ما جاموا يقولون الشهادة واتكلمون بكلامنا فلا نحصلهم الله يبين ان هؤلاء قد أدى الله ومن يضل لله فلم تجد له سبيبا ويتحدث القرآن عن أمر الثلاث الصلاة في السفر الصلاة في الحضر فالصلاة في الصي والصلاة في الحرب وفي كل موقف لا بد ان تكون صلاة وعن الصلاة واجبة حتى في اوقات الحرب بل الصلاة في جماعة وتحدد بالآيات موقف الامام وموقف المأمومين وعن الامام يصلي الرسعة الاولى ومعه طائفة من المؤمنين ثم تسم هذه الطائفة وتذهب للحراسة وتأشى الطائفة التي كانت في الحراسة فتصلي مع الإمام الرسعة الثانية مما يدل على أن أمر الصلاة أمر ضروري حتى في وقت الشدة والحرم والخوف والحرب فكيف الذين لا يصلون في وقت السن أو يحاولون الإثلاس من الصلاة كيف الذين يوجدون الأعزاب ويقولون إن العمل لا يسمح لنا أن نصمم أو إنهم يضيقون علينا في أشغالنا وأعمالنا وننعوننا من الصلاة يحاولون بذلك ان يحرهوا من اداء الصلاة ومن اقامتها ويريدون ان يطلوا بعد جهابهم الى البيوت فان الصلاة في مكنتهم يؤخرونها كما يتاؤون الله ينجه على ذلك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موحوطة فلا يحل لك ان تؤخر الظهر لوقت العصر لأنك اخرجت الصلاة عن وقتها المحدود والمحثم كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بد ان نحترم اوقات الصلاة وان نجلها وان نؤدي الصلاة فيها وان ثم تعرفنا مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فكان يكون في مهنة اهلك يشتغل مع اهله مع زوجته في اي حاجة في البيت فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة فالله لا يعرف احدا ولا يعرف احدا في الكلام ولا عديث ولا اخذ ورد هو جرد ما تبدأ يبدأ وقت الصلاة فإنهم يعرفش حد خالف ولا حد يعرفه إنما شغله الشاغل هو الثلاث وذلك إنه لحد كان يركع أنه لا يعرفه أحد أو لا يعرف أحداً يعني عطى السنة بالناس خلاص كل شغله يستعد للوجوء الثهارة بخلضة المياه بإعزال الثياب بالتجهيد للثلاث فأجي الواجب النساء عثما يدخل وقت الصلاة ان الانسان ممكن يقول خديه خديه على النار ما خلصها ودي بساً مشبتها لغاية ما ايه عما علمنا ايه, ايه شوية غاية بساً ما خلص دي عما عمل دي؟ لا لا لأنه لا يعرف احدا ولا يعرفه احدا يعني سفاع كامل لعمر الصلاة ولابد من الاجتماع دي لان عملية التسويق والتأجيل والتأخير يؤدي بان نحن نثل في اواثر الاوقات ونهمل في ولا نؤديها ان القلاتة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة ونقدر اجتمام بالقلاتة يكون اجتمام بالجين لان القلاتة اعناد الدين وركن في فلا بد ان تقام الصلاه على احسن وجه واكمل وجه او مقدارنا يمكن في اوائل الاوقات كلما كان في اوائل الاوقات كلما كان الاداء احسن والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها فالسلم تعالى بتدل على انه في اول وقت يعني الصلاة على رف الوقت الصلاة على وقته فيجب يعني ان لا نرسل على الصلاة لحظات ويقولنا ان اذا كان اهتمام القرآن في امر الصلاة في بلاخد منه ان الاهتمام لابد ان يستمر في اوقات السلم مهما كانت الظروف لغاية ما الانسان يخلص النفس الاخير وتقول لها امت لتصلي ولا مجدوها والله دا علينا يساعدنا يا ابن سعيد لتصليها ايه وهي منع الطلاء غرف منع الطلاء ازاي أصلها تعبانا وعيانا والمرض الفلال لأمر لا. كل ده غلص لغاية آخر نفس نجام فيه عقل خلاص اللي بتتخير عناسه ده واللي عنده أجماء واللي عنده بتاعته خلاص فتفرض عن التكليف لكن نجام في بقية من عقل فلابد أن تستمع رب خلاص والواحد يفهمهمه أو أبوه أو أخوه اللي بيموت انه لابد ان احنا نستمر في الثلاث مهما كانت الظروف يسهموا ان نجاعة من ربنا يحكم له بخاتمة الايمان وان يكون متمر لغاية مرئين اثنان يموت ويألقى الله بعد عمرين طويل يعني وشعور لما تيجي تموت بعد عمرين طويل لغاية ما لغاية ما ونحن نتمسك بالقلاة ولا يسمح أبدا ان اعتم مرض او غيره من يمنع الله سبحانه لا يفلك الإنسان إلا في أسئة يعني يفلي قائد ينفطع قائد لم ينفطع سواء على جنبه ولم فهو فمسترقيا على ظهره فإن لم ينفطع فبالإيماء أي إشارة يعني فيه تأكيد أكثر من كده راحك مش قادر ولا سيقول له خلاص ايه بيرأك دراسك مش قادر بطار سعينك بسوها ايدي لكن يفهم منها ان الانسان لم يقصر في الصلاة هتوفر ان يدعونه على وسيطة لكن بتدل مدلالة واضحة على ان الانسان لم يقصر في الصلاة وان مستمر في صلاةه حتى الرقم الاخير والنفس النهائي فاحنا لابد ان احنا نفهم الناس هذا ولا جماعه عربنا الاهليه يقول لك انت كان كل جمعه بيصلي بس جه قطع قطع ازاي مين اللي قطع ازاي ما انا متفاهل وان انا احول المساهمين قطع ازاي ويقطع ليه ايه اللي يخليه يقطع هل سلفه الشرع ان يصوم وهو غير قادر فالكسل فالكره أن يقعد وهو عند من ويستوتي أبدا ما فالكره في السرعة فالكسل فالكسل فالكسل جاء الناس على معرفتهم بما يطلبه الإسلام من أمر الثلاث قبر المستطاع وأن الثلاث مفيهاش أبدا تساسل أو تخاذل أو ايه يمنع منه أفضل. الانسان يتطير على نفسه ومش قادر خلاص بالمقدار ما تستطيع مش قادر يتوقف يتمن أو حد يمنمه يعني يعني اللي يجيب له ده واللي يجيب له الحقه فيه مش خيش يعني يمنه مفيش فانا تساهلت مع اباءنا وامهاتنا في موضوع الصلاة بغاية الرمق الاخير ما دمتهم عقل الناس غيبوبة اللي ضوخة اللي, اللي اغناء خلاص ما خرج على التكليف انت تتحدر للموقف حتى قدره لما القرآن يقول للناس تلوا في وقت الحرب وطلوا جميعا انت تتحدر الموقف كيف يكون ذلك والعدو قدامه واخدين الاسلحة ومستعدين وعمرين ال. معملين ال ال الأسلحة المسدس ولا المسدس ولا البندقية معملينه وتحطنه في الامان لا لما حط عمره يعني مجرد يبغى عز الناس وخذ موقف الاستعداد وقولوا فلم وظل جماعة عم جي ايه بعد ما القرآن يسلم هذا المسلم بالصلاة يجي اللي اللي الناس اللي في ناس اللي في السلم اللي يبيعوها بأسلوب او بآخر ان ان انت ممكن تنض اولك انا هجاحك مقليص واقشب على نفسي واللي عنده تعب من الصلاة محتاج يقول لك اخر شويه واللي بيشتغل شغله يقول لك انا مش قادر اعمل محاضره فرد الكمعه او محاضره زيها ويقعدينه ويجي لك يقعده ويقرب الدنيا لو قلت له ونشيد العمل ده وروح العمل ثاني عايز جوّعني يا أولادي يعني لكل هذه الأمور اللي يلسوا فيها مواحد استنقار يجب أن نبعد مثل هذا الأمر لما نراه من حرص الإسلام على الصلاة و... والناس في وقت الحرب وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلسقهم طوائثة منهم ما وليأخذوا أسلحتهم والتنين يروحوا يتنفى ليأخذوا حجرهم وأسلحتهم وانتا مش قادر رسلتك السلاح واخذوا حجركم الله وانت فو احنا بنأخذ حجرينيا ونأخذ أسلحتنا ونحن كل جه ونسلي ونسلي جميعا غاية اتعيج اللي عند شوية مرض يسرق الصلاة ويجي اللي عنده أعمل عمل اعمل ويشدده على يترك الثلاث ويجي اللي هو في مرض الموت ويعقل الامور برضه وكل حالة يترك الثلاث ليك كل هذا فيه خطورة فيه خطورة على من يفعل ذلك وعلى اهلك اهله الذين تفرطون في هذا الامر وانا السلاة كانت على المؤمنين كتاب موقود او اي حد اول يقول لك اخر الصلاة لسبب اولا اولا أو اولا انه لنصه الناس هو يقول لها اذا فيت كتاب موقود مكتوب لها وقت معي الحروب عن وقتها تبقى صلاة ايه <تصفيق> <تصفيق> وبعدين تيجي الايات اللي معانا متبين وجاب الحكمة بكتاب الله عدم الخروج عما تبين الله عنه وياخد لابد ان يستمر الحق لا يسعي إلا الحق ولا يقيم إلا العدل. لكن ظروف معينة تحدث فيه العدل أبدا. العدل هو العدل والحق هو الحق. خلّيت الموضوع ده السيف. ها حاولوا يقولوا لي صبرت خلّيت وجه. قاعد متشعرت ايه طيب يعني الواحد برضه يتساه. فمشكلة يعني الواحد برضو <تصفيق> على سنة قريبك على سنة وتعارف ايه على سنة ما هو اسم منك العدل هو العدل واقامة الحق هي اقامة الحق لا يمكن ابدا ان نتساهل فيها مهما كانت الظروف والاحوال ومهما كانت قرابة او غير قرابة ومهما كان دا بعيد عنا عن او في بغض للنوبين لا بد ان يقوم الحق وان نحكم بالعدل تخليك زي السيط ما تيميش المواضع دي ما فيش ليون ولا ملوعة ولا مدهنة ولا مطنعة لا الجد صارب والوخوب موقف الحق لا تعديل عنه ابدا اه في نوقته الانفال علاقته حد ستمه او بتعيلين حد اساء يجدني حد افترى عليهم ومن يعتساهم حد قاطعه يحاولي يكلمه ويذهب المحبحة يذهب دي لا تنسى اذا انت حكم فيك تحكم فيك او يكون لك لابد ان يكون هو العامل العدل الذي لا يعرف المواد ولا السلاحان اللي هو البوخ لا المواد تخليك ميلي الجهاد ولا البوخ بيخليتي ميلي الجهاد الثاني أبداً حتىحكم في موقف وفي قرابة لك أو حد من أهلك لا بد تطلع الحق هو الحق ولو كان فاضل على أهلك أو على ناس أفضل من تبغضيه لا هو صاحب الحق اه اضلع له الحق لان البغض ما بنعنيش اني اجب له الحق وابين ان الحق له الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا خونوا حوامين بالقص شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين او كان الحق على انفسهم او الوالدين والاقصر لابد تشهدي بالحق وتبين ان اهلة والديك نفس اخصائهم المرة الثانية الناس اللي بتبغضيهم اللي هتدينهم الحق ولا كنتي تبغضينهم او لا تخدينهم لا أيوان الذين أن يكونوا قوامين لله سهذا بصف ولا يجرم نكم سناء قوم على أن تعبد لا يجرم نكم يعني لا يحمل النكم وسناء على لا سلام ولا يحمل النكم بغض قوم يعني ما يتعس الواحد أو على ألا تعبد تعبد هو اللي حصل الى ايه اللي حصل ان في بعض الصحابة من يغذون مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه فتاة بن النعمان وعمه عفاة دولة من الانصار وهم من مع المسلمين فرق منهم جرع جرع اللي كانوا يلبسوا على صدرهم دولة وكان بيمنع ايش بيمنع من الحربة او من السهم يدخل يخرق السابرة او يخرق القلب سرق من هو اللي فرق السرق واحد اسمه سعمة ابن ابيق ودنين او يرضو غطل من اوثار من اه من الانصار اه محقا من جماعة الانصار احيان. من جماعة الانصار تعمل لأبنك اه اه. اه. كأن هذا لما فرأ قلقه اني انا اللي خدت الدولة اليهود اللي كانوا يهود انت تروحوا, تروحوا للنبي النبي وتقولوا ان جه من الانصار والانصار دول حماه المسلمين لاني كان احنا علمنا ان ترى ان ترى يهودي ولهدي رسول الله تدافع عن ابننا ده لأنه من الانصار فإن لم تعذره أمام الناس فالذات عنه فتلاهج فحقوا للنبي صلى الله وسلم له هذا الكلام يا رسول الله ان الدنع اللي طرح من قتال ابن النعمان ويستهيوه في صعم ابن قبير وده ولد احنا نعرفه وده منكم اهل تقوى وصلاح ولا يمكن يفعله ذلك واحنا عندنا معلوماتنا بتقول ان الجرع في بيت يهودي اللي فرقه اليهودي هو الصعم ابدا انه يسرق ويعمل كده وراهود ده يا رسول الله تعذره يعني تؤمن في الناس وتخطط وتبين ان ذه لم يترك بان اللي سرخه هو اليهود سرخه لنبي صوت الله وحاول يقنعه بهذا الكلام والكلام ده ممكن ان واحد اقتنع بسرع يعني سهل جدا لاختنع به ان اللي سرق اليهودي وعنه جميل عنصار فعنه لا يمكن يفعلوا الكلام ده وعهله جايين يجا بكوه يبينوا لا يمكن يفعلوا الكلام ده فالنبس وصلا اقتنع بهذا الامر ولا تيلا ان في شهود شهدوا وعهدوا ان ما ينفلس يعمل حكم فقام النجا صلى الله الناس وعذرهم عذر صعمة بن ابيق وبيّن ان هو لم يرحل ذلك وانما ستارق اليوم وكانوا بقى اهل صعمة دولة قالوا كمان أو لا قالوا للنبي إنه قتادة بن النعمان اللي هو مسروق منك ليتهم ابنه ثم ليتهم قوم اهل صلاح وتقوى وأما هم يدعون هذه الأعو عليه من غير دينمة ولا حب عن شعب الله. فالنبي صلى الله من وسلم النبي سأمر الجرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام قال له الى قوم اهل صلاح وقوم من ايمان فادعوثم عليهم السرق دون بيينة ولا تقريب فالنبي يقول انا واددت ان من بعض اخذ مني ولم اواجه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ورح قال لي عمه رفاعا لفرح منه فقال له الله المستعان بعد هذا تنجد الآيات مبينة وموضحة للموقف إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراه الايات ما يقرم من عشر ايات فكله او تزيد كلها بتبين امر يدل على ان المنهج لا مش من عند بشر من عند الله وحده وعن البشر لا يمكن ابدا يصل الى هذا المستوى وعن الناس لا يمكن ان يبلغوا هذا المبلغ العالي الرفيع السامق لا يمكن لا يبلغه بشر ولا يصل اليه بشر ولا يعرفه بشر ده لا بد وحتما ان يكون هذا المنهج من عند الله ليه انت عارف الموضوع هو في ايه الموضوع هو ما في ان المتهم بالسرقه يهودي قال اليهود احنا عارفين اليهود ماذا صنعوا في المسلمين صنعوا صنعوا كل المصائب كل ما يخطر على البال من مضايقات فعلها اليهود خالق المشركين ضد المسلمين قو المنافقين اشاع المصائب والشائعات وبغوا شبه علشان يقلق المسلمين ويعملوا خلل في صفوف المسلمين آه. انكروا الرسالة جحدوا هذه الرسالة الخاتمة كل هذا فعلوا اكثر ومعروف عليهم الاسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود معروفين <تصفيق> والمتهم بالتاركة هو اليهود <تصفيق> واللي شارك في الحقيقة واحد مسلم او محسوب على المسلمين ومناسك لكن محسوب على الانطار الانطار حكم الاسلام المنيع وقلعته الخطينة والانصار عدت النبي قال الله مسلم فسلاحه وعتاده واللي استقبله المسلمين المهاجمين بفضوره قبل ان يستقبلوهم في بيوته الانصار التارك الحقيقة محسوبة على الانصار والانصار قد هنتكلم ايه نتكلم نقول ايه و نتارك الحقيقي منهم ونتكلم نتكلم و نقول و نقول ايه و المظلوم من اليهود فاذا نقول وماذا لا نقول انا لا لا لا لا فالمنتو عايشين في ايه كله بيترمت في الارض والقرآن فوق هذا كله هو ان لا يهموش ان يذهب لهم الانصار ولا يهمو ان دامد اليهود لا يعنيه ان يكون في حساسية والحساسية المعروفة ديا وان التارك الحقيقي من الانصار والانصار عدت النبي وعتاده وحسنه المسلمين وقلعته ومشحيهم منه وليه لنا أبدا أحيان المظلوم والمتهم المدعى عليه يهودي واليهود فعلوا وفعلوا وفعلوا وطلعوا جحدوا الرسالة وأنصروا الإسلام فيه المنزل فلزا ما يهمناك قال كل حاجات عرضية في اعتبارات بشرية البشر هم اللي يفكروا فيها لكن القرآن كل هذه الأمور لا تعنيه. إنما الذي يعنيه إقامة الحق والذي يعنيه الفتن للعزي مهما كانت الظروف ومهما قامت الملاسبات والملابسات كل من منك مفتقا لأن المنهج من عند الله منهج من السماء كون بأنصى من الأنصار وهم أحباء المسلمين هم هم المسلمين وقوم من اليهود وليهود فعلوا وصنعوا وفاة وعملوا كل حدث كل ذلك لا يعني القرآن في قليل ولا كثير إنما يعني البشر يعني الله المسته ان الصاره بين الانصار والانصار لابد بد برضه يكونوا يقولوا لهم اعتبارهم بد انهم بذلوا ما يصح في شان المسار او الصاري المظلوم ده يهود ويرجعني اليهود ماذا عملوا كده ايه الواحد ما يكون مظلوم منهم وبعض ما قدرش برضه قد فرقه ان يهود ان هم يتهموا الانصار ويقولوا كل شرائهم تستمعون كل اعمال جميعا لا لا الحكومات الحكومات ارضية وحكومات بشريه واعتبرات فهم البشر وهم اللي يتكروا فيها لكن منهج القرآن من ان عند الله لا يعنيه شيء من ذلك ابدا يعنيه الحق ولو تسوى الحق يعني العدل ولا غير العدل هذا الامر هو الذي يعنيه لا بد ان تتبين الامور على حقيقتها مهما كانت الظروف ومهما كان الامر يمثل الانصار ومهما كان الامر فيه انساف اليهود لا بد ان الحق يظهر وان يتبين بدون مساومة ولا مداهمة ولا ملاينة ولا مخانعة ولا شيء من ذلك. مناذا؟ على أن هذا المنهج من لدن علي بن من لدن من يقيم الحق ويظلم العدل ويحكم بين الناس. بما يعلمه سبحانه وتنزل الآيات العشر تنزل لإنفاق يهود يهودي يهودي من يهود لم يتركوا شيئا من القبائح إلا فعلوها ولا من الإساءات إلا ارتكبوها ولا من معادات الإسلام إلا ففعلوا وعملوا بشي ومع ذلك تنزل الآيات العسل عشان كنت يهودي ما دام الحق في انفاهم وعلشان تبين ان الكارك عواش اليهودي فهو من المحفوظين على الانصار مهما كانت هذه الحساسية ومهما كان ملطف الأنصار وكرامتهم ومقامهم والاعتذاج بهم لكن لا بد أن يتبين الحق لا حساسية لا إتار الحقائق لا نوطف إلا المظلوم حتى ولو كان يهوديا. وتنزل آيات مقتبلا النبي صلى الله عليه وسلم وتبيل المنهج القويم. كنا أنزلنا إليك إثبات الحق لتحكم بين الناس. بما أرافق الله. بما أعلمت الله. الله. لما اراث الله اللي علمه لك الله هو اللي تحكم به ولا تحكم بغيره بشكل لا تكن للخائلين خصيما لا تكن للخائلين مدافعا ومحاميا مش محاصم يعني خاصيما يعني بتخاصم الخائنين لا بتحاني عن الخائنين وتدافع عنه ولا يتكن للخائنين خاصيمة اه لان ابن عبيض ده خائن واللي هم خائنين الخائنين اللي هم علشان يقولوا لك ابن أبايل لم من هم عرفين أن ابن أبليس لم يسرف وأنه منهما عروفين بالصلاة وأنهما لا يمكن يفعلوا العمل يبيء وأن اللي صار في يوم كمدا فكيف تدافع عن الفائنين وكيف تحمي عنهم وتبرأهم فلا تكن من الخائنين استغفر الله ان الله كان غفورا حسبي الله من تقنع بان الذي فر ليس هو فهد بن ابي استغفر الله لان امه حاولوا يقنعوه وحاولوا حاول اهل من الانصار انهما يبينوا لك ان ابن اغيرك لم يسرح وان هو من اهل صلاح وتقوى الله وبعدين استغفر الله من اللي انت قلت المين لكساد ابن النعمان اللي هو صاحب الزرع قلت له عمدك الى خون اهل صلاح واهل ايمان واستهمتموهم بالتبكة من غير بيزنة ولا تستغفر الناس إلا الله كان غفورا رحيما يغفر لمن تستغفر سوشوب إليه ويرحم عباده يرجعون إليه ولا تجادل عن الذين يختلون عن سفر ذي البسعة الله عن قوم اختلون عن سفر اختلون غيخلونه لكن اختلون الأقوى أو خانوا عن لا تجادل عن الذين يختانين أنفسهم لا تجادل لا تداسع لا تحامل لا تراسع عنهم فإنهم قد قانوا أنفسهم هم خانوا أنفسهم ولا خانوا غيرهم هم خانوا غيرهم فرما يكون خيان من خيانا للغير خيانا للنفس كايما القرآن يعتبر غير زي الناس زي, زي المأل ولا تلميذي حنفوسك يسمى بيعيش غيره لكن الغربة يعني الحر. الغربة هو الناس حاجة واحدة المصروب المسلمين ثلاثة واحدة فهو لما لمس غيره وعب غيره أنه نفسه وده لما خان غيرهم فإن خانوا أنفسهم ويتبادل عن الذين اختلون أنفسهم أحد وألأني الخائن يرتكب جن يضر نفسه لما يخون غيره يرتكب جنبا يحكمه يحكمه هو ويضر به نفسه فهو خائن لنفسه لأنه خائن المجتمع خان ويدلل الحاكم والقاضي قاضي والقائد ويدلل المجتمع وبيحاول يدل القاضي ويجي يقتل ان دورنا ان شعن ابن ابيرت لم يفعل شيئا وانه من قوم اهل خلاح واهل تقوى واهل ايمان ويأتجادل عن الذين يخسانون انفتهم انه خان نفسه فالتساب الاسم وخان مجتمع وخان فأخذوا يحاولون أن يضلوه وأن يبعدوه عن الحقيقة فلا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلا الله لا يحب من كان خوانا أثيما لا يحب الخوان الأثيم كثير إخيانه وكثير إسف الله لا يحبه وما دام الله لا يحبه يجب على المسلمين ان لا يحبوه لان يجبنا ان نحب ما لا يحبه الله نبغيب ما يبغضه الله ونحب ما, ما يحبه الله يجبنا لان الله يحب من فيه تفاته تبين عظيمة عظيمه فيبغض من استثق في الاخلاق الجميله فالله لا يحب كل مختال فخور ولا يحب كل حيوان اسير او لا يحب الظالمين لا تثي احد يحب هؤلاء الله يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل في فصحة. فلا بد ان نحب من احبه الله فأنا بقول ان الله لا يحب من كان خوالا اثيما من كان خائنا كثير حيانا ومن كان آثما كثير الاسم الله لا يحب ثم يتكلم عن هؤلاء الذين بيتوا هذا الامر بليه ودبروه في الظلام وظنوا ان احد لا يعلم ذلك وظنوا ان الله لا يعلمه وسبب الله لا يخفى عليه شيء فاستخفون من الناس ولا يستخفون من الله آه دول يستتر من الناس ويعملوا الموضوعة في الخفاء لكنهم لا يستخفون من الله فهو مطلع عليه عليم بأسرارهم محيط بأخبارهم وهو معهم ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بيتوا كلاما ما يرضى حيث اتفقوا على أن هم ليقوا للنبي الحول يغدعوه ويقولون أن الطعم ابن أبيرح لا يمكن أن يترك وعنه السارق اليهودي وعنه بلا اهل صلاح وتقوى لا يمكن اصحاب ذلك وهو معهم اذ يميتون ما لا يرضى من القوم بيمن اهل الفساد البيت أمرهم بليد ويدبروا المؤامرات ويكيدوا في المسلمين ويظنون أن أحدا لم يكن عليهم مع أن الله محيط به وكلنا الله بما يعملون محيطا الذين يتآمرون من أعداء الإسلام والذين يبيتون الأمر بليل والذين يخفون أمورهم هؤلاء لم يفيدوا من صدق الله أبدا ولم يفهموا أنهم استخفوا من الله فالله يخيف بهم عالم بأسراره مطلع على تدبيره فتقلى الله بما يعملون محسن طيب لما ابن ابي لق هو يجدون من يباشر عنهم الدنيا من الله يباتع عنهم يوم القيامة وقد انكتفت الأسرار وارفتعت الأسطار وظهرت الأمور على حقيقتها أبدا لن يستطيع أحد ولم يقدر أن يجادل بالباطل يوم القيامة كما يجادلون في الدنيا ومن يكون عليهم وكيلا من يتولى أمرهم ويكدوا اشتجاههم من ان يستطيع احد ان يكون وكيلا عنهم يوم القيامة لا لا يستطيع احد فالامور تنكشف تظهر وتتضح والمؤامرات والمكايد والمكر والسبير كله تظهر يوم القيامة فلا يستطيع احد ان يجادل عن اهل الضفر ويذكر القرآن ثلاث خواعد يذكر القرآن ثلاث قواعد مهمة ويحتاج اليها الانسان بالتمرار وفي القاعدة الاولى فتح باب التوبة مين يريد ان يتوب ابن حبيرك لأهله لأي حد من الذين أساه نفتح لهم باب التوبة ويقول اي واحد يعمل سوء او يضل نفسه. ثم يرجع الى الله ويستغفره فإن الله يغفر له ويفعل توبته، ومن يعمل سوءا أن أو يظلم نفسه، ثم يسال الله، يجد الله غفورا رحيما، إن يعمل سوء يضر به غيره، أو يعمل ذن يضر به نفسه، لو أبغض النفس. فسواء كان الضرر لغيره او الضرر لنفسه بانتكاب معصية ثم يستغفر الله ويتوب اليه نبي الله رسول الرحيم ودي بحول الاسترقام وإلى الثوبة باستمرار ويحنا بفتعة اليوم والاثنين والثلاثة وننطوب ونرجع الى الله تقول تقولها تتمن ايه بقى ما احنا عملنا معاصر مع ان كل في انا و كل كل حركة بيبقى فيها معاصر انا بد ان احنا نتوم بكلا الله استمرار كل شوية نستغفر الله نتوب اليه نسأل الله ان يتجاوز عنا ان يحط خطايانا وهكذا. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيلا يجب الله بمخصوح على طول يجب الله وتشوب اليه خلاص امام الله عليه تبعو الى الثوبة لا ايها الناس اتربوا الى الله والتركروه فاني اتربوا الى الله في اليوم اكثر من سبعين مره اكثر من سبعين مره معدة كل ساعة ايه ماريتين ثلاثة وتأتي القاعدة الثانية تبين ان اللي هيعمل ان اي معطية جزاؤه على نفسه نفس جزاؤه على غيره الحد يعمل فانده والتاني يتحمله الحد يفعل معطية والثاني يعاقب لا لا التابعة فرضية كل فرد تبعاته على نفسه لا تجر واجرة الوسر يبقى اللي يقول النصارى في التنائش غيرها ان المسيح هو الذي تحمل خطايا البشر ورفع عنهم الاسم خطاياهم بدعوى باطلة لا المسيح ولا غير المسيح يستطيع ان يتحمل خطايا غيره ابدا انما كل انسان مجي بعمله وخطاياه يجزى بها ولا يتحمل نفس عبقى وذنب نفس اخرى هذا ومن يكسب اثما فإنما يكتبه على نفسه ليكتب إثم ليفعل معطية ليكتبه على نفسه وبرره وشره يقع على نفسه لا على عين ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه فكان الله عليما حكيما يعلم ما يرتكبه كل إنسان من آثان ويجازم عليها وصرع عليكم أمر التوبة لفتنة الله سبحانه وتعالى له ختمة البالغة فكرة القاعدة الثالثة اللي يستكد أي بعدين. يرمي بهذا الذنب واحد بريد ينسب الذنب الى بريد لم يفعل شيئا اذ ارتكت ذنبين الذنب الاول انه هو فعل هذا الاسم الذنب الثاني انه هو رمى به بريئا رمى به البريئ سعى لماعطيته معطيته ان له تكف ومعطيت ان له رمى به بريئا وحمله على احضر لم نسب خطيئة او اسما ثم مرم به بريئا فقد احتمل بغتانا واسما مبينا احتمل بغتان واسمه مبيه حسين لانه فعل حسين تكب الزلب وارتكب ورماه على بي. بذم مضاع ليفعل ذم وبيبني على واحد لم يفعل شيئا. زي ما ابن أبيرة عمل فعل ابن أبيرة ترك الدرب أذم ورما به بريئا رماه على اليهود واليهودي بريء. في الانتصف الانتصف ان يبرأ اليهودي يبرأ يهودي لان الاسلام لا يعرف ان يجعل مستهم يجعل البريء مذنبا لا يمكن حتى ولو كان كافرا ولو كان يهوديا ولو كان يعادل اسلام لابد من يقو حكم فبني أوراق سرق صعد هذا الزنب ورمى به فريان رمى بالسرقة فريان وهو يهودي إذا يفعل ذلك يحسم أمرين فقد حسم لبخانا وإسم مبينا البخان هو الكاتب الذي يبهت صاحبه يبهشه المجر الواحد يقول له انت كنت الليلة كنت الليلة بين الغواني والراكبات وفي مرقة كاتبه والرجل كان في بيته وانتظى الفكر كاتب من عزم الخبر دهش, دهش. يعني الخبر جعله يتعجب تعجبا شديدا أدهشه وأذهته هذا البكتان البكتان هو الكذب الذي لديه صاحبه من كذبة الكذب فبرأى بريء فريقع في بيته نسب الى السرقه وان نه راق سرق يبقى تحتمل افتامه للاجل هذا واحتمل اسما مبيلا لانه هو اللي ارتكب هذا الذنب فقد احتمل افتامه واسما مبيلا اولاد يفعل مثل هذا فكتب أمرين طبيعين وذنبين عظيمين ثم تخطبوا الآيات التي نزلت في هذا الأمر ببيان فضل الله ورحمته وأن الله هو الذي عطم رسوله من أن يتبع سلام الضالبين حاولوا أن يقنعوا الرسول الكريم باستجاههم الأكين ولولا فضل الله عليه ورحمته لهم الصائفة منهم أن يبلوك الله على الرسول بالنهور ورحمته بالعطمة انه يعطمه لولا ذلك لعمل طائفة منهم ان يبلوك اللي هم المجموعة اللي حول طعم ابن ابايرك اللي هم للنبي وقعدوا يخلفوله ان هذا محتاج ابن ابايرك لم يفعلوا انه من عنقار وأنه من اهل صلاح وتقوى وان لا يمكن ان يصدر منهم خالص واني الواحد ما صدقش ابدا ان ده اللي يفعله ان الواحد يصدق ان اللي يفعله يهودي فحاولوا بال الادله المكذوبه بتاعتهم ان هم يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقائفه منهم ان يصدقوا ويبقى في ناس في الشهادة والوالسلام والحفي يبدأ يضلل القاضي يبدأ يضللوه عن القاضي ما نشخر ما ما يعلمش حاله إنما قدامي أوراق ده أدلة ده شهود ولو حلحكم بيد مختبر شهودي لو هو يعلم الغير وله يعرض الحقائق إنما كل علم القاضي بما أمامه من أوراق وبما احتبت الأوراق من أدلة دول سيشهدون